وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صانع وَصَانِعُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ هُوَ اللَّهُ جَلَّ عُلَاهُ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 ولئن سلط عليك لا أهلكنك ولئن سلط علي لا أعصي النك فلما نفخ الله فيه من روحه قال للملاك قال للملاك الذين كانوا مع إبريس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات قال لهم سجدوا لآدم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 وبهذه الكتب سخر الله له الجن فاتبعوا السحراء وقالوا عنه ساحر ثم بعث الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه للجن والإنس فأقام الحجة عليهم أجمعين أقام الحجة على الجن ودعاهم فأجابوه وأنزل المولى سبحانه آيات تطلع فقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما حضره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 يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجبوا داعي الله يا قومنا اجبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 وشيعت به الأخبار في كل جانب، ورام استراق السمع جن فزيلت مقاعدهم منها رجوم الكواكب، هدانا هدانا إلى ما لم نكن نهتدي له لطول العمى من واضحات المذاهب، سبحان الله سبحان الله الذي أرسل رسوله وأن رسول الله أفضل من مشاء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 إن الله هو المسيح ابن مريم وحين قالوا إن الله ثالث ثلاثه، وحين قالوا أن عيسى ابن الله تعال الله عما يقولون علوا كبيرا النصارى الذين ضلوا وأضلوا حرفوا الانجيل وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله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 فقد انتصر، أين صاره الله؟ وصدق من قال، وحق الله إن الظلم لؤم وإن الظلم مرتعه وخيمه. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله، وعند الله تجتمع الخصوم، ويكفكم ما جاء في سورة الأنعام من إنذار الله وتحذيره لكم من عاقبة ظلمكم. فقال عز من قائل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم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 وتر المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتوشأ جههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت.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 وكان ذلك على الله يسير، وقال تعالى: ولو ترى إذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ غمارة الموت، ولو ترائذ الظالمون في غمارة الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم.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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون وقال سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقال سبحانه بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وقال عز بن قائل فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم وَقَالَ الحكم العدل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 وقال سبحانه وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب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 فَيَقُولُ الْضَعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنْ نَصِيبَ مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا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 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ أَهْوَى بِالْمُؤْتَفِكَ وَكَيْفَ أَمْطَرَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ بَعْدَ أَن جَعَلَ عَالِيَهُمْ سَافِلَهُمْ أَلَا تَتَفَكَّرُونَ فِي جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي مَلِكِ الْمُلُوكِ الَّذِي أَعْطَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ملكا عَلَى الْإِنسِ وَعَلَى الجن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 يتهاووا في سقر التي لا تبقي ولا تذر عليها ملائكة, عليها ملائكة غلاظ شداد تسعة عشر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين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 وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا وَهُمْ يصطرقون فِيهَا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوق فمال الضالمين من نصير ذلك اليوم ذلك اليوم العاصي يوم لا يفع الضالمين ما ذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء أدب يومها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 فيا عجب الندر بنار وجنة وليس لذين اشتاقوا أو تلك نحذرو فأما أن فأما أن لقلوبكم أن تخشع ولربكم أن تخضع أما وقت التوبة أما أن وقت الفوز بالرحمة والمغفرة ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إِلَّا من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا إِلَّا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا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 والذين جتنبوا الطاعوت أي عبدها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد نعم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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل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 من قبل أي يأتيكم العذاب بقتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرط في جنب الله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 ويبين فضله على من تاب واستغفر لذنبه فقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 من الله سبحانه وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض قعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 وأشهد الله عليكم اللهم هل, اللهم, اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ألا فليبلغ السامع منكم الغائب ألا إني دائم فأمنوا اللهم هدنا في من هديت اللهم هدنا في من هديت اللهم هدنا في من هديت